<تصفيق> الْحَاقُّ قُمْ الْفَسَاقُ قُمْ أَمَا <مالحق> أَدْرَاكَ مَلْحَمَ <مالحق> قُمْ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَرَادٌ <بالقارعة> <فأما> أهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريح, بريح صرصر عاتية زخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فترى القوم <سؤال> فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طرى الباب أنكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرتم وتعيها وتعياها ذلوا وغيا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال، فدكتا دكتا واحدة، فيوم إذ يوم وقعت الواقعة، وانشقت السماء، فهي يوم للك على ارجائنا والملك على ارجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمائيا يومئذ يوم تعرضون يوم إجتعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقول فيقولها سابيا فهو في عيشه راضيا في جنته عاليا قطفها دانيا كلوا اشربوا هنيا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 يا ليت ها كانت القاضيه يا ليتها كانت القاضيه ما سُلْطَانِيَ خذوه خذوه خذوه فَغُلِّوه غَمَ غَ 70 ذِرَاً وليس لهم همها هنا حميم ولا طعام إلا لَا بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاهد ولي دمَّت كاهين قليل لم تذكرو ولا بقولكاهين قليل لم تذكرو تازل من رب العاليمين تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُمْ وَتِينًا فَمَا مِنْ عند عنه حاجزين وإنه لتدكرت للمتقين وإنا لا نعلم أن منكم مكذب أسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم